بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد فاعل الخير القوي ثم الصلاه المساله ال19 يجد تقليد الاعلى عليه فان على الاحوط ويجب الفحص عنه هذه المساله هذه المساله وقعت محلا بالكلام ونتعرض إليها من جهتين كما ذكرها صاحب الأرواح الجهة الأولى في اصل وجود تقديس الأعلى هل يجب تقديسه أو لا يجب؟ والجهة الثانية في أنه على فرض وجود تغريد الاعلام هل يجب الفحص عنه أو لا يجب الفحص عنه؟ كلامنا فعلا في الجهد الأول وهو هل يجب تغريد الاعلام أو لا يجب؟ ذكروا في هذه المسألة وهي وجود تغريد الإعلام ثلاثة موارد. المورد الأول ما إذا علم الاختلاف بينهما إذا وجدنا مجتهدين مختلفين في الفتوى وأحدهما أعلى من الآخر فهنا في مورد الاختلاف بين الأعلى وغير الأعلى في الفتوى هل يجب تقليل الأعلى أو لا يجب هذا هو المورد الأول في هذا المورد استدل القائلون بوجود تقرير الأعلام ومنهم صاحب العرواض وكفر متأخرين تقريبا استدلوا في الدليل الاول دليل المجتهاني هو وسيرة للقلع والدليل الثاني أصل العامية هو أصال الدوران الأمر بين المحيم والتخير أما الدليل الاشتهادي فهو سيرة العقلاء فإنهم ذكروا على أن بناء العقلاء قائم على أنه في كل مورده يختلف فيه أهل المقرى يرجع الى من هو أمهار ومخطار فإذا اختلف الأطباء في تحديد مرضين فالعقلاء يرجعون إلى الممر والمحضر واذا اختلف المهندسون في المحيط فانت ستتم يرجع الى كذلك بما ان سيره العقلاء قائمه على أنه في موارد الاختلاف بين اهل الخبراء في كل فن يرجع الى الاخبار وكذلك في مقام تحديد الحكم الشعيب ايضا اذا اختلف الفقهاء وارتكازهم الرجوع للاعلان والاظهار والاخبار في مجال الاستنباط والعملي الشرعي فمن بناء العقلاء استدلوا على وجود اعمالنا عليها وتلاحظوا هنا في الامر حسب قناه بما أن... ....قناعة الجرس ونصير الحكيم حكيمِ الله ووو oso السيد مثلا المعاصير المعاصير والناس تقناعتهم المسير طيبة قناعة يقنون تقنيئ مجموعة ل comfort يقولون ي speakers كما ن value وي آن كما ذكر السيد الهوذي بدايقته الوجود في العلم والأقرام كما ذكر مثلا السيد السجاري رحمه الله تعالى، فهؤلاء لقناعتهم في السيرة قناعة الآمن يهتون ولكن من يتأمل في السيرة بعض التأمام وهو أن سيرة الوقلاء في مقام اختلاف ليست قائمة على الرجوع للأخضر بل هي قائمة على الرجوع لمن يطمأن به الأخبار. يعني إذا اختلف الاطباء في تحديد المرض أو تحديد العلاج، لا يرجع العقلان للطبيب الأخبار ولو لمطمأن به، إما لنقص في ذهنه، إما لنقص في، جهوده في مقام التفصيل، إما لأنه مع أنه أخبار، لكنه مثلاً كثير الخطأ مثلاً العقلاء لا يفعل منه العقلاء في مقام الاختلاف يرجعون لمن يطمئن ولو كان غير أحضار تفترض طبيباً مثلاً لا يعد بتلك المهارة ولا تلك الخبراء ولكنهم يطمئنون لعلاجه ولتحديده أكثر من غيره يرجع منه إذا تأملنا بهذا التأمون وهو المسيرة ما قامت على الرجوع الأحضار عند الاختلاف وانما قامت على الرجوع لمن يطمان به في مقام الاختلاف اذا تاملنا في هذه السيره فهم بمقدارها منها هل عندنا قناعه تامل بهذا التامل فلا نقول بوجوب تقليد الاعلام لا فتوى ولا احتياطين كما كانت لدينا تقول في سيد المراه رحمه الله وسلم اصبرنا عند لا وجوب ولا احتياط والتامل واعي أو ان هذا التأمل لا قد يعطينا تشكيك في القناعه بسيرة العقلاء فنكتب الاحتياط والوجوبات. كما أن صاحب الأعراب قال: الأحروط وجوباً. لا فتوى. السيد الإمام عليهما الله أن الأحروط السيد الصدر عليهما الله أن الأحروط وجوباً. مو فتوة. إذا هؤلاء انهم بعض التأمل في سيرة الأقلاء، ولم يصل هذا التأمل إلى حد القناعة التامة أن تجعلهم يعني يتركون سيادة الأقلة ولا يعتمدون عليها. الدليل الثاني على وجوب تقليد الأعلام عند الاختلاف هو قن أصل عملي وهو دوران الأمر بين التعين والتحيل. فإنه قد يقال فتوة الأعلام لا إشكال في فتية بها. ولكن فتوى غير الأعلام هي محل الشك، هي محل الخلاف فيدور الأمر بين تعين فتوى الأعلام أو التخير بين فتوى الأعلام وفتوى غيره، يدور الأمر بين التعين والتخير وإذا دار الأمر عند ربما إلى التعين والتخير فمفتة الأصل هو تعين, تعين لأن العمل بفتوى الأعلام لا إشكال فيه إبرا إيجاد واما وأما العمل بفتوى غيري فهو مشكوك إبرا والفراغ فهنا مقتضى مقتلق الاشتراك ومقتلق الإحتياج وعمل بفتوى الأحيان هذا الأصل ايضا ناقش فيه من مقاش ومن من لا يرى لأنه مقتضى الاصل هو التخيير لان مقتضى الاصل هو التعيين اذا دار الامر بين التعيين والتخيير مقتضى الاصل هو التخيير مبتعيين بيان ذلك انه اذا دار الامر يوم الجمعه بين وجوب صلاه الجمعه معينين او الوجوب المخير بين صلاه الجمعه وصلاه الظهر اذا دار الاخر يوم الجمعه بين وجوب صلاه الجمعه معينا او التفية بين صلاه الجمعه وصلاه الظهر ماذا نقول نقول القدر المتيقن وجوب شيئين سواء صلاه الجمعه او الظهر القدر المتيقن وجوب شيئين اي وجوب احديهما او احد ما واجب اشك المتيقن وجوب عندنا تعيين ذلك الوجود بصلاة الجمعة هو المشكوك فالاصل براء فنحن نجري اصل براء عن التعيين لا نقول بأن مختطى الاصل هو التعيين فاذا دوران الامر بين تعيين صلاة الجمعة وبين التخير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر راجع الى انحلال هذا العلم الاجمالي الى مقدار المتيقن هو واحد هنا. وشك البلوي وغشنه الشك التقيد والتعيين هل ان هذا الوجود مقيد بقرائن الجماعه او غير مقيد هل في هذا التقييد والتعيين باصاله الذات هذا كلام نذكره قال فنقول اذا اختلف الفقيه وكان احدهما اهين ودار الامر بين تعيين فتوى العالم وبين التقيد بين فتوى العالم وغيره نقول المقدار المتقلمين المتيقن حجيه فتوى الفقيه فالمقدار المتيقن من حجية فتوى الفقيه طبيعية الفقيه وغمى تقييد تلك الحجيات بخصوص الاعلاق هذا امر مشكوك فيه كل البارات فعلا هذا الاساس لا فتوى ولا احتياطا ولكن السيدان سيدي حكيم سيدي الفوري أجاد عن هذا الإشكال لأنه فرق بين مقام الفجية وبين مقام الأحكام الشرعية الفرعية فرق بين هذا في مقام الفجية مقتضى الأسوأ في مقام الأحكام الشرعية الفرعية مقتضى الأسوأ تخير كافة كلها هناك صحية الحل نحن نعلم إجماله إما أن الواجب هو خصوص صلاة الجمعة إما أن الواجه هو التخيير بين صلاة الجمعة وغيرها فالعلم الإجمالي ينحل إلى مقدار متيقن ألا وهو العلم بوجوب علينا، وشك مدري في تعين ذلك <تصفيق> الوجوب وتخييده بصلاة الجمعة فنجرب بها أهتحان. ويقول مقطع الأصل هو التخيير للتعيين هذا كلامكم صحيح إذا كان الشك في الأحكام الشفية والأهتحانية أما إذا كان الشكل الحجي ما يجي هذا الكلام؟ فالمقدر الأصل تعين لا تخيله وذلك لانه شكنا الآن ليس في شخم الشرحي شخمنا الآن في حجية نحن المستند أمام الله هل يشك عاقل في أنه فتوى الأعلام الحجي لا حجية فتوى الأعلام قاطع مبيئة للذماء ومفرغة للذماء. ليش كلامه؟ إيش كلامه؟ دابا تمام هؤلاء الشك في فتوى غير الاعلام أنت حجية فتوى غير الاعلام مشكوك فيه بعد. دعوة أخرى وهذا. دوران الأمر بين التعيين والتخير يعني أن فتوى الأعلام متقاطع الحجيات. وفتو غير على مشكوك في الفجية والشق في الفجية مساقا للقطع بعد نهاية ذلك ما فيه بعد الدروس السابقة الشق في الفجية للقطع بعد نهاية الحين إذا يقول هذا الأصل هو تعجب التحية الفضل المولود إنه هذا أنه هناك أنه هناك عندنا علم إجمالي بوجوب أهل فأن أحدهما واجب ولكن كون ذلك الوجوه هو OVER اصوص صلاة الجمعان حتى مش فيه إذا یقن يجلبها هنا ما عندنا علم اجمالية بحجية احدهما ما عندنا إلا علم بحجية فتوى الاعلام وفتوى الخوج большاء مشوكت فيه أصلا ما عندنا اي علم بحجية هناك عندنا علم اجمالية بفج أق عندنا علم اجمالية إجمالي بوجوبي إحدى الصلاة القاطعام هون ذلك الوجود مقيداً بصغار الجماعة هذا لحل شكل مجردها آخر هنا ليس عندنا علم بحجية عند الفتوى القطعان الذي عندنا علم به حجية فتوى أعلى بخصوص فتوى الأعلام وأما حجية فتوى فهي مشكوكة والشك بالحجير مسارقاً للمحذة عدمها فإذاً حينئذن يكون محتفى القصر والتعين للتخير فاضح الضربية القامة فإذاً لا مجال لقياسها هذا هذا هو مورد الأول وهو مورد اختلافهما في الفتوى عليكم السلام عن اختلاف فتوى الأعلام فإذا علمنا بالاختلاف بينهما فأريد أن نعلم الاختلاف بينهما تمثيلا واضح هذا يقول جمسات الجمعة ليقول بحرمتهم هذا واضح فأريد أن نعلم بالاختلاف بينهما إجمالا يعني ندري أن هذين اختلفان في الفقه في أي مسألتين؟ ندري الاختلاف بينهما إجمالاً إذا كانت المسائل المقتضية، وإلا في المسائل التي لا أتلي بها عادة، ما يجب عليه التأليف؟ يجب عليه التأليف ما تلي هذه المسائل. أنا أعلن بأن هذين المشذين مختلفان، لكن في فتوى لا أتلي بهم، وأنا لا يجب تأليفها. إنما ما يجب تأليف الأعلام في مورد العلم بالاختلاف في المسائل. مبتلى بها أدري بما أبتلي به في المسائل على طاعيد العبادات أو على طاعيد المعاملات بالمعنى الأخاص بالمعنى العام أعلى بوجود الاختلاف بينهما في المسائل التي أبتلي بها هنا يجب تقليل أعلى ليش يجب تقليل أعلى في خصوص العلم الإجمالي بالاختلاف في المسائل المبتلى بها ليش في خصوص مسألة مبتلى بها لأن في المسائل التي لا أبتلي بها أفضل ما يجب التقليل لأنه غير مبتلى بها فلانه انما يجب التقليد بخصوص المسائل المبتلى بها ولا يعم المسائل الغير المبتلى, المبتلى بها اما يعلم تفصيلا او يعلم اجمالا اذا علم تفصيلا بالاختلاف او علم اجمالا بالاختلاف لكن في المسائل المبتلى بها حينئذ يجب التقييد الاعلى لذلك نرى تفصيلا بالايمان والله قيد مع العلم بمخالفه الفتوى لفتوى غير وتوارف العالم تفصيلا او اجمالا في المسائل المبتلى بها كذلك سيد القول رحمه الله بل وجوبه مع العلم بالمقالفة ولو جمالا فيما تعم به الوقت زين. الآن هذا هو المورد الأول نجي المورد الثاني أن يعلم بالوفاق والموافقه ومو بالمقالفة أمامه مجتعدان أحدهما أعلم من الآخر وهو يعلم باتفاقهما بالفتوى إذا علم باتفاقهما في الفتاوى، وناهل يجب عليه تقليد الأعلام، لا لأن مسيرة العقلاء إنما قامت على الرجوع للأخبار عند الاختلاف، فرنا في فرض عدم الاختلاف. والله بعد ما تجعل هذا مم التعين بعد، وكذلك أصال الدوران الأمر بين التعين والتقدير لما مورده الاختلاف، فرنا إذا كانت الفتوى واحدة. لا يدروا الأمر بين التعين والتقييم أصلاً دوران ما أصول فتوى واحدة دوران غير في فرع الاختلاف ما علينا الاختلاف أصلاً لا يوجد دوران من أصلاً في الفتوى, الفتوى واحدة طابت؟ سهلاً ففي مورد الاتفاق قطعا لا يجب تقييم الأعلام لكن هل يجب الاستناد إلى ما ذكرناها سابقا مسألة؟ هل الأعلام يفتي برجوب صلاة الجمعة تحملان؟ وغير الأعلم هم يفتيبون جب صلاة الجمعة تخيران هل يجب عليه في مقام صلاة الجمعة أن أكثر من نفسي دقليل هذا دون أنه هل يجب الإسكنان أو ما يجب أنا أعلم بأن الأعلم وغير الأعلم كلاهما متفقان في البترة لكن هل يجب عليه في مقام العمل أن أستنب لواحد منهما أو لا يجب قلنا بما سبق لا يجب الإسكنان المهم كون عملك عن حجان فإذا عملت فاعملك عن فج في المقام إذا نايو السالبتر لا يوجد دليل لا عقلي ولا عقلائي ولا حديثي الاستناس هش ما يحكم به العقلاء رجوع الجاهل العلم وأنت عندما تعمل ما علمك بأن الأعلم غير الأعلم التدقيق في الفتوة فأنت رجعت بالعلم غاية ما يحكم به العاقل لزوم كون عمل المكلف عن حجه وانت إذا عملت كان عمل مع حجه فما يحكم به العقلاء هو رجوع الجائل العالم وما يحكم به العاقل وهو لزوم كون العمل عن حجه كلاهما هم على العمل هنا استنادا إلى إحدى الفتوين وإن لم تعين أحدهما بالقصود فحيثية الاستناد لا دليل عليها لا من عقل ولا من عقلاء. نجي غير مورد الثاني المورد الثاني اذا لم يعلم لا بالموافقه ولا بالمخالفه اعلم شفاف اعلم وغير اعلم لكن لا الهما متفقان في الفتوى او غير مختلفان ما فلا يعلم بالموافقه ولا يعلم بالمخالفه قد موردين الاولين انا في هذه الصوره اذا لم يعلم بالموافقه ولم يعلم بالمخالفه هل يجب تقليد الأعلى أو لا يجب ذهب الأكثر منهم إلى عدم المشروع في هذه الصورة لا يجب صحيح أحدهما أعلم وتعرف أنت الأعلى فأنت لا تدري أنه مختلقان أو متفقان هنا لا يجب عليك تقليد الأعلى لا يجب عليك التقليد ولا يجب عليك الفحص عن المسائل مختلفين لو متفقين عندنا ركمات الحكم الأول لا يجب عليك تقليب الأعلام الحكم الثاني لا يجب عليك القاحص في المسائل عن موارد الاتفاة والاختلاف أما الحكم الأول ليش لا يجب تقريب الأعلام؟ قالوا باعتبار أن الأدلة التي تلت على حجية فتوى الفقيه بصفة حكمة عندنا الأدلة ثلاثة لاحجية متوى الفطيء بصفة عامة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلولا نفر من كل ثلقت منهم الطائفة أن يتفكروا في الدين ولينذروا القومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ألم الآيات من الروايات ثانية الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إذا رواة حديثنا بين فإنما حجتها ليثمان حجة الله يا أبان أختي في الناس فإني أحب أن لا في شيء حديث مثلك عندك في الناس كذلك كثيره العقلائيه وهي قيام السيره العقلائيه على رجوع الجاهل للعالم فهذه الادله من روايات من ايات من سيره العقلائيه هذه الادله بعمومها تفيد شيئا واحدا وهو حجيه الفتوى لتقي عموما ما اعلم بذلك هذه تفيد هذه الادله جاء لها مقيد وهو سيره العقلاء سيره العقلاء قيدت قال الا اذا اختلفوا في الفتوى فيجب الرجوع الى الاعلى مقتضى الادله التي ذكرناها جواز تقليل اي فقيه لكن هذه الاطلاقات قيدناها بمقيد وهو قيام سيره العقلاء على أنه في موارد الاختلاف يرجع الى الاعلى المقيم الذي قيد الإطلاقات قيدها بصورة واحدة صورة العلم بالاختلاف إذا علمت بالاختلاف فيجب عليك تقليد الأعلام في غير هذه الصورة لا معلم بالتقييد فنرجع للإطلاقات مقتضى إطلاقات الأذن لا حجية فتوى أي فقير قيمنا هذه الإطلاقات بصورة اختلاف إذا عقر الإطلاق يجب عليك تقليد إعلان في مطب الوزارة الرقاليه. في غير هذه الصورة وهي صورة الاتفاق أو صورة علم العلم. لا الاتفاق ولا الاختلاف. في غير صورة الاختلاف نرجع علما اطلاقا ولكن السكرياء. واضح؟ لنقول بأن هذا كما يقولون تمسك بالعام في الشغل مصداقية. ولا يجوز التمسك بالعام في الشغل مصداقية. فإن المولى إذا قال أكرم كل عالم. وشككنا في أن زيد عالم أو ليس بعالم لا يجوز نتمسق بأقرب كل عالم لإثباء أن زيدا عالمون ولإثباء وجوب إكرامه فإن الحكم لا يتبت موضوعه كما يقولون بل الحكم برد حقق الموضوع إذن لا يجوز نتمسق بأقرب كل عالم هنا أيضا الأدلة تقول قلد أي فقيه في المجال المخصص وقال قلد الأعلم عند الإحتلال ونحن لا ندري الآن هما مختلفان أم ليس بمختلفين صارت شبه شبه مصداقية لا ندري هل هما مختلفان أو غير مختلفين إذا ما ندري شبه مصداقية لا يصح التمسك بالعمومات في الشبهة المصداقية قلب أي فقيه، صار واضح؟ وما قلت بهذا الجواب عن ذلك أنه لا نحن هنا نحرز الموضوع والشبهة المصداقية نحرزها بالآصم وبعد هذه هذه الأصل فطلق عليها الرضا. مثلاً إذا قال المولى أكرم العالم الغير عربي. هنا عندنا قيد قيد عربي الغير عربي. إحنا ترى نحرز هذا القيد في وجودنا كلام الغير عربي. إذا حرزنا الوجودنا فتطلق. تطلق الأدب العربي. فقد نحرزه بالانصل قطعه لك من العلمي سادخه الان ما نجل عربيا نعم، نسبح عربي اعتبسه باستصحاب عدم العربيات او باستصحاب العدم الادلي الذي يُعنبر عنه بعض الاجتماعات باستصحاب الهذلي ما يراه يحضر عن استصحاب العدم الادلي بل هيا اعتبسه اعجب؟ او نتبسك بالاستصحاب الادلي في الازال لم يكن عربيون فنستحف عدم العربية إلى الآن ونثبت أن هذا العالم غير عابي حتى تنطبق عيد <مع> الله الذي نريد أن نقوله ما تكلم أن تحجيل الإسلام على الحديثين نريد أن نقول هكذا إذا كان هناك قيد في الموضوع وكان هذا القيد قيداً عدمياً فتالة نحرز على القيد بالوجدان تريد تحرزه بالآصل بعد إحراج القيد بعد تطلق العمومات بعد ما يقال تمسك بالعمومات في الشبهة المصداقية لأننا ما أثبتنا الموضوع بالعمومات حتى يقال أنه تمسك بالعامل في الشبهة المصداقية لحظر الموضوع إما بالوجدان وإما بالإس في الآصل هناك هذا الأدلة فعلت يجوز لك تقليد أي فقيه غير مختلف في الفتوى مع غيره الجمع بين الأدلة وبين سيرة العقلاء يقضي الشقين يقول قلد أي فقههم غير مختلف في الفتوى مع غيره فإذا شقتنا في أن هذا مختلف أو غير مختلف فكانت نحرز بلورا أنه غير مختلف الأقوال ترى إحنا نجزي الصالحات الأزلي في الأذكى ولديكوا اختلافون ها نفس الصيغة على الاختلاف تثبت أنه غير مختلف تقلده كتطبيقا لله تعالى واضح الحكم الثاني أنه لا يجب الفحص الحكم الثاني انه لا يجب الفحص لا يجب تقليل الاعلام التمسك باطلاقها ولا يجب الفحص ايضا ليش انا اضطر انا اشوف شبهات موضوعيه وشبهات لا يجب الفحص فيها بل تجري اصول العمليات في الشبهات الموضوعيه بلا عاده ان فحص فالفحص مش معدل حكمية كما يكون هناك إذا شككنا في أن الحكم هو الوجوب أو الحرمات إذا شككنا في الحكم فلا يجوز إجراء واصل البراءة أو أي أفضل من حسول العملي إلا بعد الفحص عن أدلة الاجتهابية وخر في ذلك كمان التكاثير علم الوصول من أنه هو العلم الإجمالي بالمخصصات والمقيدات فإن كل مسلم يعلم إجمالات لأن أحكام القرآن قد خصصت بنبويات كثيرة ويعلم الشيعي كل شيعي بأن أحكام النبي قد قصصت مقيادات كثيرة وردت على لسان أهل البيت سلام الله عليهم. فبعد العلم الإجمالي لكل مسلم شيعي بوجود مخصصات ومقيدات الأدلة القرآنية والأدلة النبوية والأدلة العلوية والأدلة الصادقية كل إمام يقيد ما ذكره الإمام الثابت بعد وجود العلم الإجمالي في المخصصات والمقيدات لا يكون أي عموم قرآني أو نبوي أو معصومي حجة في العموم ما لن تبحث عن المخصصات وهذا ليس بس لذلك في أي كلام إذا علمت مثلا بأن كلمات السيد الدماء رحمه الله لها مقيدات ومخصصات في آخر حياته لا ينعقد لكلامه ظهور بلحظة الجيئة أو ظهور مدنياً عاقياً فظهوراً فجة لا يكون كلامه حجه في العموم ما لم يحرص عن المخصصات المقيدة القاعدة وقلائية معاً إذن أي متكلم علم إجمالاً بأن لعموماته مخصصات ومقيدات لا يكون كلامه حجة في العموم ما لم المقيدات والمخصصات بالبناء على هذا يعني, يعني, يعني اذا كان المخصص متصل فرضاً هو ما ينعقد ظهور إلا على ضوء المخصص بل في حال الاتصال في حال الاتصال بيختلف السيد في حال الاتصال اذا كان المخصص متصلا عفوا لا ينعقد الا على ضوء المخصص هذا واضح في صورة الاتصال هناك اختلاف بين السيد خويس السيد يقول يا نا عقد ظهور طيب ما بال الامر هذا الظهور لا يكون في فجاءه سيصدق الأفضل ينعقد ظهورون على خلال ما تكون في بحث العام الخط فعلى أي حال نتيجة واحدة سواء من قال بأنه ينعقد ظهورون قال ما في الأمر لا يكونوا في الجثن أو من قال بأنه أفضل لا ينعقد ظهورون إلا بعد القصنا المخصص على أي حال لا وحتى التمسك بالرمومات ولا بد من البحث عن المخصص فإذاً لا يجوز لك إجراء الأصول يقول والله أنا أتمسك بكل شيء لك خلال أجري أو أتمسك برفع الأمتي ما لا يعلمونه أجري أو أتمسك بالأدف فضل يقين بالشرف أجري لا يجوز لك التمسك بالعمومات الواردة في الأصول العملية ما لم تبحث عن المخصصات هذا الشبهات الحقنية واضح وأما في الشبهات الموضوعية الشف في أن زيد عادل او سبيح عادل شف في أن هذا أعلم أولي سبيح عليم شف في أنهما في فتوى أو غير مختلفان، شف في حياة زيد وموضيين أو هذه الشبهات الموضوعية ليس شان الشارع بيانها والكشف عنها حتى لانه نقول لا يجوز التمسك بالعمومات في الشبهات الموضوعية إلا بعد الفحص عن المخصص هذا هو عدد الشبهات التقنيه بين المخصص وعدد الشبهات التقنيه ويكون عددا في الشبهات حتى لو يصح التنسق معهما في الشبهات الموضوعيه الى بعد حصان المخصصين اذن يجوز اجراء الوصول في الشبهات الموضوعيه بلا حاجه الى البحث عن المخصصين تردد من باب الامثله الذي ترتب بباب التقليد نفسه قامت بينته من البيانات على ان هذا المشرك اعلى او على ان هذا المشرك يجزي تقليده هل يجب علي الفحص على البيانات الأخرى التي تعرض هذه البيانات؟ ما اللي يجب؟ هذه عندما أشوف هل أنه هل هناك بيانات أخرى تعارض هذه البيانات أو هي أرجح منها أو هي تفسح موضوعية؟ مش بحكمي ما دام شو موضوعية صحي الإجراء الأصلي بلا معارض، بلا أحد من الفحص على الأصل على وجود بيانات أخرى فيصح الإجراء الأصل في شو هذه بلا حاجتنا للفحص عند مخصي الصدق. نعم أقول أيضا خلاف الأصول لأن هل تجري الأصول في الشبهات الموضوعية مطلقا أو في الشبهات الموضوعية التي فيها معارضة عرفية لمخالفة الواقع؟ ما يجوز. كما كان يرى المحقق العراقي رحمه الله ويرى السيد سبزواري الله يرى عاد بن أنه تجل الوصول في الشغوهات الموضوعية بلا عادة إلى الفحص عن المقصص إلا في الموارد التي تكون فيها معاضية عرفية في لمقالفة الواقع كيف تجنون؟ لو أن إنسان مثلا شك هل أن أمواله بلغت النصاب بحيث يجب الزكاة فيها أو لا يجيب؟ يقول ما فاتح الصندوق؟ <تصفيق> أي من الأرض بلا فحصين الأرض هدف بلوغ النصاب هذه موضوعية صحيح؟ هل بلغت الاموار التي عندي حد النصاب بحيث يجيب الزفاة فيها او لا يجيب هل يشبهها موضوعية انا صفاء قل اجري الاصل هنا الاصل عدم النصاب ولا يجب علي البحث المخصص لان العلماء قالوا يجوز الاجراف في الشبهات الموضوعية لا بحثنا عن المخصص اسرالي وميسي لان هل الموارد الموارد المعرضية الواقع انت تحتمل احتمالا وقلائيا لانك اجيب عن زيك الاصل ففي الموارد التي فيها معرضية أرثية لمقالبة الواقع لا تحجر بجرار أصلاً إلا بعد الفحص عن مخصص أبدلاً مغنى من المباني آه. بعض المقلص لأجيب الفحص إذا ترى الشك على هذا المقلد بأنه مثلاً من أسئلة البينات مثلاً إذا كان هناك بينات لربما أعلم إذا كان أكون لا شاك شكي أنه أكو بينات أنا أو, أنا. أو ما أكو بعض المقلص لأجيب الفحص يعني. في مورد الشاف وفي ذلك يعلم إجمالاً بوجود بيانات متعارضة ومختلفة سيديه والفعص ما عند أي عنده على كلام أصلاً عن إلى ما يجرى صلاً على كلام الأخطان إذا بينات ما يجب انفحص ما ينتهي يعني فعلاً للإنسان إنه كل يوم يبحث يمكن صار بيانات على ألقنا ويوم الثاني يقول يوم صار بينات على ألقنا فالإنسان لا على نفسه يا لا فحين إذن أنه نقول بأن أول مبنى آخر في الشبهات الموضوعية مبنى المحق النائية محق, النائم محق النائم عند أنه لا يجوز إجراء الأصل في الموارد التي لا يحتاج الفحص إلى مؤنة فعلا الفحص يحتاج إلى مؤنة تتبقى ما يجب الفحص اجر الأصل شبه موضوعية عما إذا الفحص يحتاج إلى مؤنة ترضو أنه إنسان هكذا يمحتاج إنسان قاعد على السطح في أول ليلة من ليالي الشهر ولا ادري هل الهلال بزاق او ما بزاق ولا ما نرافع رأسي ما نرافع عيوني اجري الاصل هذا شبه موضوعية لا ادري هل انه طلع هلال شهر رمضان بحيث يجب علي الصوم او ما طلع شبه موضوعية وهيجوز اجراء الاصل بالشبهات الموضوعية بلا افاق إذن أنا أقول ألا أصل عدم شهوري شهوري شهوري ولا أرفع عيني إلى السماء يقولون ما حقنا ما جريتك يا لأن الفعصنا لو كلكم أمونتان فمقصودنا أنه بعضهم يرام مطلق فما هو بارد قريبا تسيليكوري يصح إجراء الاصل في الشبهات الموضوعية مطلقا إلا في موارد اتماه والاموال والأموال موارد خطيرة ديك. مثلا يشكه. يشكه الان كما هو الان مبتلع فيه كثير تشكه في انها حامل او غير حامل واذا شك في انها حامل او غير حامل هل يجوز لها مثلا شرب الحبوب المانعة الحامل او هل يجوز لها انزال العادة الشهرية في حبوب واجوة معينة او لا يجوز هذا المورد في ماتني ما, ما يضح اجراء العقل في هذا المورد يقول هذا مورد شبه موضوعية واجري فيها هالآصر بلا حد دينا نفع انا وجري هالآصر الآصر عدد تكون النصفة يقول له مورد دماغ كذلك مثلا الشك في علاق هذه هل هي أجنبية عام الأصل عدد كونها أجنبية مثلا ولا نظر إليها وهو عليه في موارد الدماء والأعراض والأموال لا يجوز إجراء الأخذ في الشبهات الموضوعية إلا بعد الفحص هذا يتفق عليه بينهم لكن في غير هذه الموارد هل يصح إجراء الأصل في الشبهات الموضوعية بلا حاجة للبحث مطلقاً بعد أن مطلقاً في السيديكوري بعد أن يقيل الموارد التي فيها معرضية عربية المخالفة الواقع بعد أن الموارد التي لا يحتاج الفحص لها إلى مؤونتين فيه. هذا يقلق بها المباني الأصول فعلى أي حال قلنا نقول لا يجب الفحص لأن شو شو موضوعية لا يجب الفاعص خل أن مختلفان في الفتوى أو غير مختلفين لا يجب الفاعص الأصله عدم مختمات الإمام فلا يجب الفحص في واضح هذا كله كلام مثل جهة الأولاه وهو أصل وجود تقليد الأعلام الجانب الثانيه بعد أن مسلم بوجوب تقليد الأعلام هل يجب الفحص عنه؟ هونه ؟ او لا يجب الفحص على هونه ؟ يقولون يجب على هونه شنو هذا ؟ وجود ترشادي ان العقل يحكم فيه اي واجب العقل يقول بانه فوق انت يجب عليك الحاج وبيجب عليك الحاج يعني يجب عليك ان يصافر الحاج ؟ العقل قطعا يجب عليك هذا يسمونه وجود بعد كل واجب يتوقف امتثاله على امرين فذلك الامر يجد وجودا ارشاديا لتعقق الواجب ايضا في المقام يجب عليك تقليل العام يعني يجب عليك فحصة عنك يجب عليك فحصة عنه كيف تحرز هذا الوجود فكل واجب يتوقف امتثاله اما على مقدمة وجوديك كتوقف الحج على السفار وإما على مقدمة علمية فمثلا الصلاه إلى القبلة لا يمكن أن تحقق إلا بالمقدمة علمية يعني إلا لأن تعرض القبلة من طريق ويينة الأربو صوتين أو ما أشبه ذلك كل واجب ان يتغطق امتثال على مقدمة موجودية يتوقف الحج على اكتفر او على مقدمة علمية كتحديد القبلة على الامارات مثلا المتبع في تحديد القبلة فيجب تلك المقدمة وجوبا ارشاليين هم يجب البعصة من الطعام وجوبا ارشاليين لأنهم مقدمة علمية لإحراج الامتثال هذا تقبلة واضح؟ <تصفيق> لما نعيدنا صور ثلاث صور الاولى تاركني على بان المجتهدين هم مختلفين في الفتوة هم مختلفين في الفضيلة. في في الفضيلات. وهو يجب عليه تقييد الأعلم الذي هم مختلفين في الفتوة. هم مختلفين في الفضيلات. وهو يجب فحص في هذا المرض بالوجود الإرشادي الذي فإن عجز عن الفحص، ما ليس هو في مستوى ولا يعرف أهل التوراة الذين حددوا الأعلام، فإذا عجز عن الفحص الصعب، فإترك بالتقيد في بابل الاحتياط، إعمال الاحتياط. لأنه في بابل التقيد بأي تقيد الأعلام هو غير قادر على تحديد الأعلام. فإذا نرد من تقييد العجور إلى هذا الاحتياط فإن كان العمل بالاحتياط متعذرا في حق الدين أو متعثرا فيرتبع وجوب الاحتياط لأنهم سلزموا بالعصر والحراج وما جعل عليهم بالدين من الحراج هنا ما بيعمل يتخيّر يتخيّر بين ما إذا قلنا بأن فتاة والمشتهدين مأخوذة على نحو السببية وإذا شرنا لي في مسبة يتخيل بين فتاة والمشتهد هل يعمل بفتوار الزيت أو يعمل بفتوار الزيت أو يعمل بفتوار الزيت وهل ينتخيير بلوي أو استمراري هذا الكلام فيه أما إذا قلنا بأنه على نحو الطريقية ومأخوذة على نحو السلوبيين إذا مأخوذة على نحو الطريقية بمجرد أن تختارك فتصافح جميعا ذكرنا بمسلوب أن التحبث بالمتناقبين أو التحبث بالمختلفين قبيحة. فلا يمكن للشارع أن يحكم بحجية جميع الفتاوى مع أنها مختلفة والتعبل بالمختلفين قبيحة بناء على أن فتاوى المشتهدين مأخوذة على نحو الطريقية فكلها تتساقط بالاختلاف فإذا أنت مخير في مقام العمل مو مخير بين فتاوى المشتهدين يعني إنت في مقام العمل بعد اختارياتك يعني ترى فان قلنا بان فتاوى المشاهدين ماخوذ على نحو السلبي والموضوعيه فالتخيير بين فتاوى المشاهدين انفسهم فان قلنا بان فتاوى المشاهدين ماخوذ على نحو الطريقيه فتتفاقم جميعهم وتكون مخيرا في مقام الاعمال يرضي نظره فتاوى المشاهدين هذا اذا كانوا مختلفين في الفتاوى القضيه الصوره الثانيه ان يكونوا مختلفين في الفتوى لن تعد مع المختلفين بكتورهم لن يجعلكم المستوي المال لكن جهزنا في الفتوى هنا ايضا يجب الفحص على الحقيق لأنك تعلم لأنهم مختلفين في الفتوى ومع الاختلاف لا يوجد سقيق إليه للعلم فيجب عليكم الفحص عن اعلم الوجوب الارشادية من الذي لفرناه فاذا عاديسنا عن الاهتياط فإلى التحنية بين الفتاوى ان قلنا الاسكولمية او التحنية في العمل ان قلنا الصوره الثالثه ان لا تعلم بانهما مختلفان في الفتره الفضيله ما تعلم بشيء من ذلك أو تعلم بأنهما مختلفان في الفضيله تعلم لا تعلم بانهما مختلفان في الفتره بنفس الشيء تعلم بانهما متفقان في الفضيله او في الفتره بالصوره تعلم لا تعلم بانهما مختلفان في الفتره او في الفتره بدلا من تعلم لا شيء منها ولا شيء منها تعارفا تعلم بأنه مو مختلف لكن أتعلف بأنه مو مختلفان في الفتوة في هذه الصورة ثلاثة أعلام ما ندري بأنه مو مختلفان في الفتوة في الصورة العلم باختلاف في اذا لا ما تدري باختلاف لا يوجد فصل على الأعلام لأنه في صورة عدم العلم باختلاف فقط ما له التقييد على فكيف يوجد فصل نحن قلنا يجب تقييد الأعلام في صوره العلم اختلاف الفتوة مع عدم العلم اختلاف الفتوة لا يجب تقي العل على من يعتقد العلم إلى المريض صعب وجوب الفحص صعب فرعوا وجوب على من يعتقد في هذه الصور اختلاف الأخيرة في صورة عدم العلم باختلاف الفتوة وين حديث الاختلاف في الفاضل أو في صورة العلم بالاتفاق في الفتوة والقضية. أو في صورة علم العلم لا بالإختلاف في الفتوح ولا بالإختلاف في الطويلة في هذه الصور الثلاث لا يجب الفحص اذا لا يجب تحليله. يعني في يعني علم لكن hij heb het zo snel